جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم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 فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاوَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا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 وَقَدَ عَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدَخِلُوا نَارًا فَأُدَخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا